بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِتُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَى غَلِّ قَوْمٍ عَابِدِينَ الله أكبر الله أكبر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 فنزف للمجاهدين عامة في كافة أنحاء الأرض ولأهل الجهاد في بلاد الرافدين خاصة أن صار سواحد بروح سواحد بروح دخل حيز التصنيع والإنتاج حيز العشكري إن دعا الداعي أجبنا للنداء إن دعا الداعي أجبنا للنداء في سبيل الله نحيا ونموت في سياة العز أو موت الفدا وها أوه. نحن نعلن عن تخريج اكبر دفعه في تاريخ العراق لضباط الجهاد في سبيل الله وبدرجه العالميه وبدرجه العليا. العالميه العليا اربع سنوات من الصفعات وكؤوس الذل التي تريق ماء الحياء من هنا وهنا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 ذهب الجو وصا يا وزت بالصدى شم الجبال واذا الحرب بدت انيابها سارعت ابطالنا نحو القتال اننا حينما اعلنا دولة الاسلام وانها دولة هجره وجهاد لم نكن نكذب على الله ثم على الناس وان دولة الاسلام باقيه لانها دعوه المظلوم ودمعه الثكالى وصرخه الاسارى وامله اليتامى باقيه لان على يقين ان الله لا يكسر قلوب الموحدين المستضعفين باقيه باقيه نجح الذ الموت لا نخشى الوداع نضرب الاعداء في ساح النزال نضرب الاعداء في ساح النزال واما من الناحيه العسكريه فصدق احد شياطينهم اذ قال اذا كانت افغانستان مدرسه الارهاب فان العراق جامعه الارهاب بل ان النساء العراقيات رفضن الدموع يطلبن عمليات الاستشهاد عمليات الاستشهاد فيا حسره على من كان في اقدامه حسره على من كان في اقدامه دون النساء يا من تثرون على شرع الله وعلى عباده واوليائه المجاهدين فلسنا نحن يا عباد الله من انتهك اعراب امهاتك واخواتكم وبناتكم في ابي غريب ولسنا من اغتصب الحره العفيفه الجنابيه عبيد واحرق جثتها صاهاوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد دوارفنا الاباء نحن في الحرب اسود لا نهاب وصقور سميات في السماء صاهاوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد تورثنا الاباء ويا ابنائي في الجيش الاسلامي اعلموا ان دمي دون دماءكم وعرضي دون عرضكم والله لن تسمعوا منا الا طيبا ولن تروا منا الا خيرا فطيبوا نفسا, فطيبوا نفسا. وقروا عينا فاننا نبرؤ الى الله ونشهدكم ان لا نسفك دما لمسلم معصوم قصدا فوالله لئن بلغني خلاف هذا لا اجلسن مجلس القضاء لليلا لله تعالى امام اضعف مسلم في بلاد ال حتى ياخذ الحق ولو من دمي في سبيل الله نحيا ونموت بحياه العز او موت الفداء واذا ما هتف الداعي الى نصرة الاسلام لبين النداء يصفم مؤسسه الفرقان للانتاج الاعلامي ان تقدم كلمه لمولانا امير المؤمنين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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا صدق وعده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده الله اكبر من كل طاغيه متجبر مستكبر الله اكبر من مكر الاعداء وكيد الجبناء أربع سنوات مضت على هذا الجهاد المبارك بإذن الله كانت سنوات خير وبركة سنوات نعمة ونعيم سنوات عز وفخار هذه السنوات تستدعي أن نقف وقفات سريعة نتأمل فيها حالنا ونفصح عما نتوقعه بتيسير الله من مآلنا مكاسب وخسائر فاما المكاسب فلاهل السنه في العراق وللمجاهدين وللمسلمين عامه واما الخسائر فللكفر العالمي برؤوسه الثلاثه الصليب والمنجل والنجمه اولا ماذا كسب اهل السنه من جهاد اربع سنوات هدف واضح خلق الله السماوات والارض والناس اجمعين لاجله وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون فما هي المكاسب في جانب التوحيد والاخلاق والعبادات عموما الف جانب التوحيد راس العبادات الذي لاجله ارسل الله الرسل وانزل له الكتب وخلق الجنه والنار فالحمد لله اولا واخرا اذ يسر لنا ان يكون اهل العراق اليوم من اعظم الناس على وجه الارض صيانه للتوحيد فلا صوفيه شركيه يدعى لها لا اضرحه تزار ولا اعياد بدعيه تقام لها لا شموعه قد ولا حج لوثن يعبد فقد دمر اهل العراق بايديهم تلك الاضرحه حتى يعبد الله وحده وبدا الحكم بشريعه الله ليعود الاصل الشرعي كريعه الله بدل المسخ الهجين اعني الدساتير الوضعيه للغرب الكافر با جانب الاخلاق والاداب العامه لقد اعاد الجهاد الى بلاد الرافدين ذكر الفاتحين الاوائل خالد والمثنى ونسائم الخلافه الراشده الوارفه الظلال فنقب في البلاد لترى كم بقي من محلات تدعو للرذيله والفساد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 فنحمد الله أن عاد الناس إلى ربهم عودة لا رجعت بعدها بإذن الله فبالأمس كانت مساجدنا تشكو قلة المصلين فلا نرى إلا شيوخ فيها وأما اليوم فروادها هم الشباب أمل الغد ولقد رأينا الراعية في قلب الصحراء يفصل من غنيماته زكاة ماله ويعطيها للمجاهدين ليوزعوها في محلها الشرعي وذالك تدينا منهم ومحبه تماما كما يفعل اهل الزراعه والتجاره وقبل هذا وذاك فانه غني عن القول ان اهل السنه والجماعه في العراق هم اهل الجهاد والجلال فالجهاد ذروه سنام الدين وراس الهرم في هيكل العبادات فما من بيت الا وزف منه شهيد شفيع لهم يوم القيامه او ينتظر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 وتقديم نحورنا دون نحوركم ودفع ابنائنا قبل ابنائكم وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولربما صحت الاجسام بالسقم وكما جاء في البخاري كنتم خير امه اخرجت للناس قال خير الناس للناس تاتون بهم في السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام واننا وان لم نعدكم قط بالمن والسلوى لكن خير الله قادم باذن الله ثانيا ماذا كسب المجاهدون في اربع سنوات تطورت حاله المجاهدين بشكل ملحوظ عقدي وتنظيميا وعسكريا وسياسيا الف فاما من الناحيه العقديه ففي فتره زمنيه قياسيه درب جيل كبير من الشباب على عقيده الولاء والبراء المنسيه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 وهذه عشيره تتبرأ من ابنها شرطي المالكي والعجيب الغريب ان امراه تترك زوجها وتولي الدبر لانه ارتد مناصرا لدوله المالكي وحزبه واعجب من هذا كله مما لم يكن في حسبان بوش ولا حسبان من خطط له حرب الجفاء ان ابناء الرافدين اضحوا يتسابقون لا لتقديم الورود وقطاعه وانما للشهاده في سبيل الله فالمئات يطلبون الموت ليحياوا عند الله ولما لا وهم اهل الكرم والشجاعه والكرم والشجاعه صنوان بل ان النساء العراقي ضربن الدموع يطلبن عمليات استشهاديه لكننا نمنعهن من تنفيذ ما يستطيع الرجال من اهداف الا في ظروف خاصه تصعب على الرجال فيا حسرة على من كان في اقدامه دون النساء باء واما من الناحيه التنظيميه فقد تطورت تطورا كبيرا نوعا وكما وكيف واتسعت رقعه الارض التي يمد المجاهدون عليها بساطه تحكيم شرع الله وزاد التلاحم بين المجاهدين والامه التي بدات تعود الى حالتها الطبيعيه كامه جهاد ودونكم العظميه والفضل وحيفا والمقداديه وبلدروزه والموصل وتلعفر وغيرهم كثير جيم واما من الناعيه العسكريه فصدق احد شياطينهم اذ قال اذا كانت افغانستان مدرسه الارهاب فان العراق جامعه الارهاب وها نحن نعلن عن تخريج اكبر دفعه في تاريخ العراق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 وقد راى العالم صيادي الكاسحات وام الطائرات فقد انكسر الصنم المعبود ذلك السلاح الفتاك الذي ارعب به العالم واسقط به دوله البعث الملحد نعم اسقط المجاهدون عددا من طائرات التجسس والمروحيات ونبشر الامه بخير يسرج الصدور ويغيظ العدا وفي مجال الاسلحه والمعدات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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين د واما من الناحيه السياسيه فقد مرت اربع سنوات ولم يكن للمجاهدين ذكر الا بسوء او غمز ولمز واضحى العالم باسره يترقب مفاجاءاته وبياناته وكلمات قادته وما هذا الا بعز الجهاد لا بسلم الحلول السلميه ولا اروقه الاجتماعات البرلمانيه ولا منعطفات اللقاءات مع حكام الدول العربيه وحققا ما ترك قوم الجهاد الا ذل ومفهوم المخالفه ما امسك به قوم الا عز وفعلا اذا تكلم اليوم المجاهدون سمعوا وان هددوا اخافوا وان صالحوا اطيعوا وهذا هو منطق السياسه في ايامنا فالعالم لا يحترم الا اصحاب الاقدام الثقيله ثالثا ماذا كسب العالم الاسلامي من جهاد اربع سنوات في بلاد الرافدين كسب معنوي ومادي فاذا كانت حربنا حربا معنويه فحسبنا ان تقوقع المارد الامريكي المزعوم تحت ضربات المجاهدين ليلا ونهارا وسقطت هيبه المارنز والتقنيه الامريكيه من قلوب شعوب العالم جميعها وسقط قناع ما يسمونه بالحضاره الغربيه الخداعه وترسخ العداء في قلوب ابناء الامه للنظام العالمي الخبيث بكافه مؤسساته وعلى راسها ما يسمى بمجلس الامم المتحده على الظلم والعدوان وما هذا بعد فضل الله الا بفضل المجاهدين واما على الصعيد المادي فقد اعاد الجهاد العراقي الحيويه لمناطق جهاديه فترت قليلا بعد شدتها ومهد لغزو دوله اليهود واستعاده بيت المقدس وكاني بعصائب العراق تخرج منها هنا لتنصر المهدي المتعلق باسار الكعبه فعادت الحيويه وتضاعف عدد المجاهدين اضعافا مضاعفه بلغ آلاف مؤلفة بعد أن كانوا قلة قليلة بعيد السقوط دولة البعث الكافر هذه بعض ثمار جهاد أربع سنوات فما هي الأشواك التي قطفها المحتل الكافر وأعوانه من المرتدين أولا أربع سنوات من الصفعات وكؤوس الذل التي تريق ماء الحياء من هنا وهناك حتى مرغ أنف طاغة العصر وهو بل اليوم امريكا في التراب بقياده احماقهم المطاعبوش ثانيا ارهاق الميزانيه الامريكيه على حساب الضمان الاجتماعي والصحه والتعليم حتى عجزت اموال حكومات الخليج المتواطئه عن سداد الاحتياجات الامريكيه ثالثا سقوط اركان حكومه بوش ليصيروا في مزبله التاريخ تلاحقهم لعنات الرب ومساءله الشعوب المضلله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 حيث شارك ثلثاه في الحرب تقريبا مما يبشر بانهيار كامل في المؤسسه العسكريه الامريكيه برمتها ومن المتوقع تغير الاستراتيجيه الامريكيه من التجنيد الطوعي الى التجنيد الاجباري لتدارك الخلل في الوفيات بسبب انهم ادركوا ان الداخل الى ارض العراق مفقود والخارج مولود كما يقولون خامسا فقد ثقه الشعب الامريكي بمؤسساته التاريخيه الحاكمه في البيت الابيض والاستخبارات والتي طالما كذبت على شعوبها في اسباب حروبها تحت توجيه اليهود وخاصه حربها في العراق سادسا فساد المشروع الامريكي اليهودي في المنطقه وايقاف الزحف الاخطبوطي للسيطره الكامله على المنطقه وخاصه منابع النفط سابعا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 استجابة للأمر الشرعي الصريح في الكتاب والسنة فالله أمر بالجماعة والإتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال سيد المرسلين عليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه وقال عليكم بالجماعه واياكم الفرقه فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد من اراد بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه وقال صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعه قال ابن تيميه رحمه الله ان التفرق والاختلاف يقوم فيه من اسباب الشر والفساد وتعطيل الاحكام ما يعلمه من يكون من اهل العلم العارفين وفي صحيح مسلم ان النبي افطر يوم فتح الحديبيه واراد هذا من الناس فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاه اولئك العصاه فاذا انكر عليهم صيامهم مع انهم يقومون بعباده لله لكنه الان يضر بالصالح العام ويضعف عن الجهاد فايهما اشد ضررا الصيام ان ترك الاجتماع وقد يشفي غليظ القول داء اذا لم يشفي القول الرفيق فحقيقه العباده مهمه جماعيه فلا توجد العباده من العبد من مفهومها الكامل الا في الجماعه ولقد ادرك الجيل الاول هذه الحقيقه وانها جزء من طبيعه هذا الدين وقد استحكمت الجماعه في نفوسهم حتى انهم اذا نزلوا بواد انضم بعضهم الى بعض حتى انك لا تقول لو بسطت عليهم كساءا لعمهم بل ان بركه الجماعه تعدت الى الطعام فجاء في الحديث الحسن بشواهده احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الايدي بل قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا اهميه الجماعه كل ما كثر فهو احب الى الله عز وجل الداعي الثاني ان واجبات التغيير لا تقوم الا بالجماعه وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال ابن القيم فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علم وعملا فان العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدره عليه لذا كانت الجماعه هي اول مفردات القوه في تحقيق مفهوم الاعداد والنصر تابر الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا الداعي الثالث ان الجماعه هي التجسيد العملي لحقيقه الولاء والبراء في الاسلام ارتباط المؤمنين في جماعة متماسكة يصدرون عن قوس واحد بعد ارتباطهم بالتوحيد هو الذي يجسد هذا الايمان في واقع الحياة قال تعالى والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لذلك كان هذا الولاء اهم مقومات الدفء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 وما من احد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته فالمسلم اخو المسلم وتجمعهم الاخوه الايمانيه انما المؤمنون اخوه ومهما تعددت الاوطان وتفرقت الديار فالمسلمون تتكافا دماءهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم النداء الثاني لاهل السنه في العراق خاصه اعلموا ان طاغوت العصر امريكا وحلفائها عرفت قوتكم وشده باسكم فارادوا كسبكم وترك اخوانكم مجاهدين لوحدهم او على الاقل لتحيدكم ولولا المجاهدون لاسامكم احفاد ابن الالعقمي سوء العذاب وما يحدث في سجونهم على ايديهم ليس منكم ببعيد النداء الثالث لشيوخ العشائر خاصه اعلموا اصلح ان الله واياكم ان كل واحد منكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلينظر كل واحد منكم من اي المفاتيح هو ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل اللهم فاتحه الشر على يديه وقف موقف الصحابي الجليل عروه الثقفي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم الثقيف على الردة فقال لهم عروه بن مسعود الثقفي يا ثقيف كنتم اخر الناس اسلاما فلا تكونوا اولهم رده فامتنعوا من الردة فكان اميرا خير لهم وكن رجلا ان اتى بعده يقولون مر وهذا الاثر واعلموا اخواني ان نكث العهد الذي بيننا كبيره من كبائر الذنوب قال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي يصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار فاياك يا اخي ان تتبع هؤلاء المحتلين واذنابهم المجرمين فلا ان تموت وانت عاض على جذل خير لك من ان تتبع احدا منهم فلا يحملنكم استبطاء الرزق وقطف الثمار ان تطلبوه بمعاصي الله فان الله لا يدرك ما عنده الا بطاعته وما قدر لماض غيك انضاه فلا بد ان انضاه ويحك كلها بعز ولا تاكلها بذل واني اقول لكم ولعامه المسلمين ما قال سيدي ابي بكر الصديق رضي الله عنه اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم النداء الرابع الى من وقف مع المحتل واعوانه من ابنائنا وعشائرنا اعلموا ان نبيكم قال لا تزال عصابه من امتي يقاتلون على امر الله قاهدين لعدوهم لا يضرهم من خلفهم حتى تاتي الساعه وهم على ذلك هل تعلمون يا عباد الله من اسوء الناس منزله ان من اسوء الناس منزله من اذهب اخرته بدنيا غيره فلا يغلبنك عدوك على دينك بالالتماس العذر لكل خطيئه وتصيد الفتيا لكل معصيه فالحلال بين والحرام بين نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنيه لما يتوقع والفرصه لا تزال امامكم يا من تثورون على شرع الله وعلى عباده واوليائه المجاهدين الدافعين عن اعراضكم وبلادكم واموالكم ومن قبلها دينكم ولسنا نحن يا عباد الله من انتهك اعراض امهاتكم واخواتكم وبناتكم في ابي غريب واخرج ذلك على شاشات التلفاز طواعيه منه اذلالا لنفوسكم ولسنا من اغتصب الحره العفيفه الجنابيه عبير واحرق جثتها ولسنا نحن من اغتصبا في وفي وضح النهار صابرين وانما الذي فعل ذلك هم من تقفون معهم في حفظ النظام والمحتلين بل على العكس فبعدها بأيام اعتقلنا أكثر من تسع وثلاثين مرتدا من هؤلاء وقتلناهم ثأرا لعرضكم وشرفكم وأطلقنا غزوة ثأرا لأعراضنا أيضا وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا حتى يقضي الله أمرا فيهم وأذكركم بقول الشاعر كل العداوات قد ترجى مودتها الا عداوه من عاداك في الدين فتوبوا فان الله قال ولا ينصرن الله من ينصره ولكنكم كما قال الرسول تستعجلون النداء الخامس الى المجاهدين عامه في بلاد الرافدين اذكركم بقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم وانك لن تدع شيئا لله عز وجل الا ابدلك الله خيرا منه واعلم ان نبينا قال في سنن الترمذي الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه قالوا بلى قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقه فلا تباغضوا ولا تدابروا وقد ارشدنا ربنا الى سبب ضعفنا فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقد نهى نبيونا عن التحريش بين البهائم كما في سنن ابي داوود والترمذي افليس التحريش بين بني ادم اشد وبين المسلمين اشد وبين المجاهدين اشد واشد اذكركم بموقف سيدي معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه الذي يحكى ان نهرقل ارسل له يعرض عليه المساعده بعد ان سمع بخلافه مع علي رضي الله عنه فارسل له كلمات تخط بما الذهب يا كلب لو تقدمت شبرا لرايتني جنديا تحت رايه علي فعليكم بالجماعه وانما تكرهون في الجماعه والطاعه خير مما تحبون في الفرقه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيا اخواننا في جيش انصار السنه وجيش المجاهدين ان الود بيننا عميق واواصر العقيده والمحبه هي اكبر واقوى وامتن من ان تنال بمكروه ويا ابنائي في الجيش الاسلامي اعلموا ان دمي دون دماكم وعرضي دون عرضكم والله لن تسمعوا منا الا طيبا ولن تروا منا الا خيرا فطيبوا نفسا وقروا عينا فما بيننا اقوى مما يظنه بعضهم غفر الله لهم ويا جنود ثوره ال20 نعم لقد نزغ الشيطان بيننا وبينكم شيطان الحزب الاسلامي وزبانيته لكن عقلائك تائبكم تداركوا الموقف وجالسوا اخوانهم في دوله الاسلام لنزع فتيل الفتنه وبذر حبه الوداد وان على ايديهم عاقلون ان شاء الله فوالله إنا لن دين الله بحرمة دمائكم وكل مسلم ما لم يرتكب كفرا بواحا أو دما حراما فاتقوا الله ولا تنسوا الغاية السامية أن تكون كلمة الله هي العليا لا الوطنية ولا القومية المقيتة فإنما هي نفس واحدة أنتم مسؤولون عنها يوم القيامة فيعباد الله في كل مكان اعلموا وعلموا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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء وقال ابن عمر رضي الله عنه لما نظر الى الكعبه ما اعظمك وما اعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمه عند الله منك وقال ابن عمر رضي الله عنهما ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وعليه فانا نبرؤ الى الله ونشهدكم اننا لا نسفك دما لمسلم معصوم قصدا ما دام صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فوالله لين بلغني خلاف هذا لاجلسن مجلس القضاء ذليا لله تعالى امام اضعف مسلم في بلاد الرافدين حتى ياخذ الحق ولو من دمي فوالله ما تركنا الدنيا لندخل النار لاجل زعامه لا ندري ما الله فاعل بنا فيها غدا فما بالكم بدماء المجاهدين واصحاب السبق الطيبين فهي عندنا اغلى هذا ابن جرموز يستاذن على علي كما في مسند احمد فقال علي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 لما قتل اقواما ما احسن ان يعبر عن اسلامهم فقال نبينا اللهم اني ابرؤ اليك مما صنع خالد ومع ذلك لم يعزله نبينا ولم يشهر به فاتقوا الله في من هب لنصره دين الله نحسبهم والله حسيبهم نداء الاخير الى ابناء من جنود الدوله الاسلاميه ايها المجاهدون إياكم أن توقفوا نهرا أجريتموه بدماءكم أو تهدموا صرحا رفعتموه بشهاداتكم إياكم أن تعدوا كل من خالفكم الرأي خصما ولا كل من وافقكم خلا فقد يكون المخالف من أكثرهم لكم مدا فكونوا كالبحر لا تكدره الدلاء واعفوا تكرما فما زاد الله عبدا بعفا إلا عزا قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فإن دحسوا في الشر فعفوا تكرما وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل وقال صلى الله عليه وسلم إن امرء شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه وأحسن إلى من أساء إليك وعند البيهقي مرسلة عد من لا يعودك واهدي لمن لا يهدي لك وكمال المعامله ان تصل من قطعت وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك فيا اخواني وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه امه الاسلام اننا حينما اعلنا دوله الاسلام وانها دوله هجره وجهاد لم نكن نكذب على الله ثم على الناس ولم نكن نتحدث عن افغاث احلام لكننا بفضل الله تعالى الاقدر على فهم سنه الله في هذا الجهاد هذا الفهم من شوه دماء المجاهدين من مهاجرين وانصار بعد معاينتي اخلاقهم ومنهجهم ان حينما اعلنا دوله الاسلام لم نكن فحسب نحاول قطف الثمره بعد نضجها بل ان الثمره سقطت سقوطا حرا فالتقطناها قبل وقوعها في الوحل وصارت في ايدينا امينه نظيفه فما الذي حدث بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتناثر الشعوب الاسلاميه بعيده عن المركز الشيوعي لقد وقعت فريسه للشيوعيه والعلمانيه وما الذي حدث بعدما وقف المجاهدون من المهاجرين والانصار على ابواب عاصمه الصرب في حرب البوسنه ببساطه انها اتفاقيه دايتون للسلام المزعوم وماذا بعد سقوط الثمار في افغانستان واندحار العدو ايام الاحزاب قتل وخراب ودمار ما زال وصمة عار في جبين كل من شارك فيه أمة الإسلام لقد عزمنا أن لا نكرر المأساة وأن لا تضيع ثمره فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وإن دولة الإسلام باقية باقية لأنها بنيت من أشلاء الشهداء ورويت بدمائهم وبها انعقد سوق الجنة باقية لأن توفيق الله في هذا الجهاد اظهر من الشمس في كبد السماء باقيه لانها لم تتلوث بكسب حرام او منهج مشوه باقيه لصدق القاده الذين ضحوا بدماءهم وصدق الجنود الذين اقاموها بسواعدهم نحسبهم والله حسيبهم باقيه لانها وحده المجاهدين ومأوى المستضعفين باقيه لان الاسلام بدا يعلو ويرتفع وبدات السحابه تنقشع وبدا الكفر يندحر وينفضح باقيه لانها دعوه المظلوم ودمعه الثكالى وصرخه الاسارى وامله اليتامى باقيه لان الكفر بكل ملاله ونحله اجتمع علينا وكل صاحب هوى وبدعه وخوار جبان بدا يلمز ويطعن فيها فتيقنا بصدق الهدف وصحه الطريق باقيه لاننا على يقين ان الله لن يكسر قلوب الموحدين المستضعفين ولا يشمت فينا القوم الظالمين باقيه لان الله تعالى وعد في محكم تنزيله فقال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اخوكم ابو عمر القرشي الحسيني البغدادي